من مزامير تراتيل المعلمنا داود النبي بركاته علينا امين اللهم لا تسكت عن تسبحتي لأن فم الخاطئ وفم الغاش قد فتح علي وبكلام بغض احاطوني وحاربوني مجانا الليل يا اللهم ترى ارف علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع انجيلك المقدس فصل من بشاره الإنجيل لمعلمنا ماري ماركوس البشير بركاته علينا امين ثم سبحوا وخرجوا الى جبل الزيتون وقال لهم يسوع انا كلكم تشكون في في هذه الليله لأنه مكتوب أني أضرب الراعي فتتبدد الخراف ولكن بعد قيامي اصبقكم إلى الجليل فقال له بطرس وإن شك الجميع فأنا لا أشك فقال له يسوع الحق أقول لك انك اليوم في هذه الليله قبل ان يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات فقال باكثر تجديد ولو اضطررت ان اموت معك لا انكرك وهكذا قال ايضا الجميع والمجد لله دائما